بسم الله الرحمن الرحيم وننجم اذا هو ما ضل صاحبكم إ إ وَوح عََّ مَب 118. ثم دنا فتدلا 119. فكان قاب قوسين أولا 119. فالفؤاد ما رأى 110. أفتمارونه على ما يرى 111. ولقد رآه نزلة أخرى 1. عند sidرة المنتهى 2. عندها جنة المعوى 3. إذ يغشى السدرة ما ما زاغ البصر وما طبا لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم وَمَنَاتَ الْثَالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْفَى تِيكَ إِنْ قِسْمَتُنْ دِزَا إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِ مُنْ هُدَى أَمْ مَا تَمَنَّا أَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَرْبِ أَنْ a